عشرة استمع إلى العبارات وأعدها أين الطاولة؟ الطاولة خلف الأريكة أين الأريكة؟ الأريكة أمام الطاولة أين التلفاز؟ التلفاز بجانب المكتبة أين الدولاب؟ الدولاب بين الطاولة والمرآة